ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.ومن أظلم من ما ذكر بأيات ربه ثم أعرض عنها. انَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْيَ فصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختدفون أو لم يحد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لا آيات أفلا يسمعون أو لم يرو أن نسق الماء إلى الأرض الجروز فنخرج به زرع تأكل منه النعامهم وأفسهم أ فلا يبصرون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 انهم منتظرون